یا آل آلطاغر یا یا Yeah! الله <تصفيق> يا آل الطابة لنا لنا لنا لنا لنا لنا لنا لنا إن ذنب Mmm, <laughs> na قولي <تصفيق> يا يا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في في في في لَوْ الْحَصَامَ أَبْطِقُنِي لَوْ الْحَصَامَ أَبْطِقُنِي لَوْ الْحَصَامَ لا هوص لا والبذر والذرم قاسم لا هوص لهم حرفا رُومٌ قَاسِمٌ يَوْمَ خَفَّ نَطَقُونَ وَالْبَأْسُ هُمُ الْقَاسِمُ اسماء ارمضان وحان اسْمَعُوا عُظَباً وَلَهُ اسْمَعُوا عُظَباً مُحَمَّد ادي وهون على وجهك خدوي یا یا یا مطار یا یا یا یا لنا لنا لنا, لنا لنا لنا لنا لنا في حيكم البشير، طال البشير، طعن البشير، اسماء ولهم اسماء ولهم اسماء. انو و حمید هادی هادی هادی و سم على ودنا الغدايل ارواطني ولاعود على ودنا الغدايل خداني يا رباتو الو قَوْمٌ أَنَا قَوْمٌ بِتَ قِرَاسُولُ لِلَّهِ عَبْدٌ قَوْمٌ تَقَت لِلَّهِ عَبْدٌ أَتَ